ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم وما جعل أزواجكم إلا سظاهرن منه أمهاتكم وما جعل أذيعيكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو قسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمدت ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم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 تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أجححة على الخير أولئك. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون, يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم ير المؤمنون الأحزاب قالوا هذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن قلت نتريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين وما تكذن وسرحكنا سراحا جميلة وإن قلت الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل كَيِّ نَظَّرَ اللَّهُ عَذْلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن إِنِ اتَّقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقِرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذكرات أعد الله لهم نعفرة وأجر عظيماً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 أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك بالله مغديه وتخشى الناس وتخش الناس والله وحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدريائهم إذا قضوا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك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 ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أنئذن لكم إلا أنئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقوا الله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 لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من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 وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلنا السبيل ربنا أتينا ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كن